بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمد وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقذ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغه فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسد كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا, فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر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 إِنَّا مُرْسِلُونَ ناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شذب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إننا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 ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقل فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟